فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ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 الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود ان تلك الجنه أورثتموها, اورثتموها بما كنتم تعملون